وَآذِ الرُم يَومًا الح نَراوت قُضان الأممر وأغُ فيظم في الَّين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا مبيا إذ قالت يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صرا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أحسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا ووهبنا لَهُم من رحمتنا وجعلنا لهم لسال صدق عليا و